إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كتأ بآل فجعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقابة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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة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 يَوومَ تَجد كلُُّ نَفَّْا عملِلَتْ منِ خَيْرِ نَحضر وَمَا عملِلَْ مِن سُءِ تَوَدّ لَ أن بَها وَبَهُ أَمدَا تَدّ لَْ أن بَنَها وَبَينَهُ أمَدَم بَعيدَا وَيحَِّركُم اللهَّهُ نَفَْ واللهَّهُ رَأوفُم بالِعباد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 فَلََّا وَضعتهاَا قَالَتْ رَبِّ إني وَبَعْتُهَا أُثَ واللَّهُ علمُ بِمَا وَبععت وَلَيْسَ الذَّكَرُكَأُثَ وَإِني ثمََّتُهاَا مُرْيم وَإِي أعِذهَا بِكَ وَذُِّيَتَها من الشَّيْطان الرجِيم فَتَقَبَّ لَهَا وَبُّهَا بِقَبولولٍ حَسَنِ وَأَبَته نَباتةً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 قال رب هبلي من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 وَما كُْْ تَ لديهممْ إذ يُْقُونَاء قَلَامَهُمْأَّهُم يَكْفُلُ مَم وَماَا كُْْ تَ لديهمم إذ يَختْصِمونُ إذ قالَالَةِ الْمَلَائِكَةُ ياَا مَرْيَمُ إِ اللهَّ يُبَشرِرُك بِكَلِمَةٍ مِنْ حسمُْهُ الْمَثِيح عسَبَنُ مَريَمَ وَجهَا وَوجهَا فيِي الُّْياَا والآخرَِةِ وَمِنَ الْمُقَبِين وَيَكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 فَأَمَّ الذيينَ كَفرَروا فَأعَذِبهُمْ عَذاَبَ شَديديدَ فِي الدُّنْياَا والالآخَِةِ وَما لَهُ مِ صِرين وَأَمَّ الذيذينَ آمَنوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُم واللَّهُ لا يُحِبّ الظالِمين ذَلِكَ نَتْلُوه عَلَيكَ مِنَ الْآياتِ والالذِكررِ الْ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 ف قُلْ تَعَلَ نَدَوأَبنَا أنا وَأَبَنَا أَكُمْنِس أنا وَنِس أَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَفُسَكُمثُ ثم نَبَتَهِل ثمُ نَبتَهِ الْ فَنَجعل عَنَتَ اللهَّ علىىكذبين إِ هذا لَهُوقَصَصُ الْ الحَبُّ وَماَا مِنْ إلَهِ إَّى الله وَإَِّ الله لَهُ العزيِيزُ الحكيِيم فَإِن تَو فَإِنَّ الله عَمم بالِالْمُفسِدينين قلْيأَهْل الكتابِ تَعَلَو إلَى كلَمٍَ سوَوها إِم بََناَا وَوبينَكُمْ أَا نَعْبُدَ إَِّى الله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 ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّه يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَارُ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 فَمَ تَولا بعد ذِكَ فَأول إِكَهُمفاسقون أَفَغَيرَدين اللهه يَبَغونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَ ف السمااواتِ وَْأَرضرضِ طَوْعَ وَكَرهَا فَوهُ وَكهَ وَإلَيْه يْنجَعون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 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَاعِمٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 وَعْتَصِموا بِحَبَلِ اللَّهِ جَع وَلَا تَفََقُ وَكُروا نِعمْمَتَ اللهَّه عَلَيْيكُمْ إذكُتُمْ أَعدْدَ أَمْ فَأَلَّ فَبَين قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ على شَفَا حَفْرَةِ من النَّار فَأَو قَدَكُم مِنهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُوْنُنَّ مِنْكُمْ اُّمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلَا تَكُوْنُوْ كَالَّذِيْنَ تَتَرَقَّوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ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 وَلوو آمنَ أَهْلُ الْ الكِتابابِلَ كَان خَيرَ الهُ مِنْهُم المُؤمنِنونَ وَكسَرُهُم الْفَاسِقون لَ يَبُروكُم إِلاا أَذا وَإ يُقاتِلُوكُمْ يوّوكُمُ الْ الأدَبَ رَثَُّ لا يصَرون ثمَُّ لا يصَرون لَْ يَبرّكُمْ إللاا أَذَو وَإ يقاتِلُكمُمْ يالّوكُمُ الْ الأأَدَبَ رَسَُّ لا يصَرون بُِبَت عَلَيْهِ مُذذِلَّة أينَماَا سُقِفوا إلَّا بحَبَل مِنَ اللهَّ إِلَّا بحَبَلِ مِنَ اللهَّهِ وَحَدَلم مِنََّاسِ وَدَاهُ بِعبَض مِنَ, من اللَّ وَباء بِغَبَ بِم مِنَ اللهَِّ وَبُِبَت عليهلَيْهِم الْمَدكنَ ذَلِكَ بأََّهُ كانَوا يَكْفررونَ بآياتِ اللَّهِ وَيقتُلونَ الأأَم ب أَ بِغَيْيرِ حَق ذَلِكَ بِمَا عصَو وَوكانوا يَعْتَدونلَْس سوَو آاء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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فِيهَا صر أصابت حَرْثَ قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة منهم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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ جَاوَزْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بُوِّئْنَا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وليهما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 مِن 3000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزِّلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَماَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِللاا بُشْرَ لَكم لِلتَطُنَ إَِّ قُلوبُكُمْ بِه وَمَن نَّصْرُ إِللاا مِن أَدِ اللَّهِ العزيزِحَكِيم لَقطَ طَرَثَ مِنَ الذيينَ كَثَرُوا أَوْ يَكبِتَهُم فَيَو قَلِبُ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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قالوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَلَقَدْ عَافَا عَنْكُمْ ٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصَيَّدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيٓ أُخْرَاكُمْ فَأَسَٰبَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَٰبَكُم غَمًّا بِغَمٍّ على لَّا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَغْشَى طَوْائفَ مِنْكُمْ وَضَائِفَةٌ قَدْ أَثْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ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 وَلَ أو, إو قُتِْلتُم فِي سَبِييلِ اللهَّهِ أَومُُم لَم أُفِرَة مِنَ اللهَّه وَرَحمَةٌ خَيْرُم مِا يَجَمَعون وَلَ إُتُمْ أَْ قُتِلْلتُم لَلَ اللهَّ تُحشرون فَبِماَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّهِ لِ تَلَهمم وَلَكُ تَفَظًا الْ غَلضَ الْ القَلْبِ لَ صَبّوا مِنْ حَولِك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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَبِعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنما سقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّ مَاذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يريد اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ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 ََ سَمِععَ اللهَّهُ قَ الذي نَ قالوا إنِ اللهَّ فَقيروا وَنَحْنُ أَغْنِيي فَنَكتكُماَا قالوا وَقدَتْ لَمُ الأأَمب أَ بِغَيْبِ حَقِّ وَنَقولُُ ذوقُ عَذابَ الْ الحَريقَ ذََِ بِماَا قدَتْ أيأَذكُمْ وَأَمَّ اللهَّلَْسَ بِظََّامِ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 بَعضُكُمْ مِنْ بَعْب فََّذينَهَاجرَرُوا وَخْرِرجوا مِنْه ديَارِهِمْ وَأُذُوا فِي سَبِيل وَقاتَلُ وَقُتِلُوا لَكَفِّرََّ عَنْهُ لَكَففرِرًاَّ عَنْهُم, عنهم سَئاتِهِم وَلَأُدَخِلََّهُم جََّاتٍ تَجرِي منِنْ تحتَحتِْهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًَا مِن دِ الله الله عودَهُ حُسْنُ السوابَ لا يَغررًا إنكَ تَقلبُ الذيينَ كَفرَوا فيِي البادَ متَع قَلُ ثمُم مَأوهُم جَهََّم وَبِسلمِ هذا لكن الذينَ التَّقرَبَّهُم لَم جََّةٌ تَجرِي منِنْ ت تحتِه الأنهار خَالدين فيِيه خَالدينَ فيه نُزُلَ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ